ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة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 بل هو خير لكم لكل مرء منهم مكتسب من الإث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثك مبين لولا جاء إليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء عِندَ عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 واللههُ غَفُور الرحيم إِ الذيينَ يَرمونَ المُحصَنات الغافِات المُؤمنِناتِ لُعِنوا فيِي الدُّنْييا والآخِة لُعنوا فيِي الدُّنيا والالآخِرَةِ وَلَهُم عَذاابٌ عظيم يَوْومَ تشهَد عَيْهِمْ لسِنةهم وَديهِم يَوْونَ إِذين وَفهِمُ الله دِينَهُم الحَقََّّ وَعْلَمونَ أََّ اللهَّهُ وَ الحَقُّ المُبين الخَبزاتُ للخَبسينَ والالْخَبسونَ للِخَبثاتِ والطَّجبات للطَّجبين والطيبة للِطَّيبينَ والالطَّيبونَ اِنَّ الْمُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ أَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم لعلكم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 او ابنائه او ابنائه او ابناء عولته او اخوانه او اخوانه او بني اخوانه او بني خواته او نسائه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 وَل تُكرْرِههُ فَتَياتِكُمْ على الْ البِغ إِنْ أَرَدَنَ تَتحَصنَا إنِ رَدنَ تَتحَّنَ لتَبَتَوا عرَبَ الحياتةِ الدُّنْياَا وَمَ يُكْرِهُ إ فَإِ اللهَ مِن بعدعْد كْرَانهِ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 السجاجهك انها كوكب دري يقد ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربية زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها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 وَإقامامِ الصَّلَاتِ وَإتَ إزَّكاتِ يَ خَافونَ يَمَ تَتَقلَّبُ فيِيهِ القُلم والالْأَبَصَاب لجزَهُمُ اللهَّ أَحْسَنَ مَا عملِلُوا وَيَزيدَهُ مِن فَقْل واللههُ يَرزُكُ مَ ش بِغيرِحِ سَاب والذِي كَفَروا حْمَالُهُم كَسَرَابٍ بقعَةِ يَحسَبُ الظمآل مَا يَحسَب الظَّمْآنُ مَا أَن حتىَ إِذاَا جَ أَهُ لَْ يَجنهُ شَيْئ حتىَ إذاَا ج أَهُ لَْ يَجِْهُ شيءَيْئَ وَجَدَ اللهَّه والله سريع الحساب ان كظلمات في بحر اللج يجشاه موج يجشاه موج من توقه موج من تنقني سحاب غللمات بعضها تلقى بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا سَمَا لَهُ مِن نور أَلَم تَرَ أن الله يُسَبِّحُ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّات وَالطَّيْرُ صَافَّت كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ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 فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يَخْلُقُ الله مَا يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 اقسموا بالله جهدا ايمانهم لان امرتهم لان لا يخرجون قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل ومل عليكم ما حملتم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 وَلَا يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ رَبِّي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هم